لآن القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ م ن الشيطان خجيم و إ ل قال ى مدين أخاهم شعيبا ق و م ا ع ب د و ا ا ل ل ه م ا ل ك م م ن إله غيره قد ج ا ء ت ك م ب ي ن من ة ربكم فأوفوا ا ل ك ي ل و ا ل م ي ز ا ن و ل ا ت ب خ س ا ل ن ا س أ ش ي ا ء 「私た ك ث ر た م و ا いを ر い ا كيف ك ا す。 مفسدين و ان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به و طائفه لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا من 「おなかがすき」「おなかがすき」「おなかがすき」 شركه ا ل ل ه ت و د ن ا ر ب بيننا ن ا افتح و ب ي ن قومنا بالحق وأنت بالحق خ ي ر ا ل ف ا ت ح ي ن وقال انبلغوا ل ذات ي ن ك ف ر و من قومه لإن ب ع ت م شعبا ن ك م إذا ا ل خ س ر و ن ف أ ا ج ت م ا فأصبحوا الذين كذبوا شعيبا ل كأن موسوعه ي النابلسي ا ذ ي ك ذ ب و ش ع ي ا كانوهم ا خ ا ر ن ف ت و ل ى ع ن ه و ق ل يا ق و م لقد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ا ت ر ب ي ونصحت لكم 私の思い出は何でもいいです。